إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر نعود بالله من شر الأمسيات أعمالنا ما يهدي الله فهو المترامي وظرب أن تجلو وذم المشدأ شدد الله إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد رسول الله مسلكه وبارز بجناة النعيم والعاد عنو يمينا ليصهرن لذي سوال الجحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما على وعلى, وعلى العالم المجيد أما بعد الكتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وحشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما لا تستطيع أن تنزم لك إذا سيبلغ المرأة جهت صدقة للفتر وهذا الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما ما قال أقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمل أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل قروج الناس إلى الصلاة متفق عليه عبد الله يكريمان مرزا يا قادر سيدة بن ميثن بيغنبالي صلى الله عليه وسلم سربت رئي لسلمان فرسكت صاعا من تمر طبعا ساعا من تمر فلانا يا هكذا ظلم وزني صاع كوادقي تقريبا دوشلو سيصاد صارصاد غاملان دانا هذا دائما كبدين او بترى شلو بيد سير شلو بدين وقول احتياط. ربع بدي لا صاع من تمر او صاع من شعير هذا او صاع من شعير يا سوري او على العبد والحر. عبد ليت سحر عبد بقولنا لا بل كه سيد والحر هذا والذكر والأنثى سل بيابين ساعة أو هم بفرقيني، والصغير والكبير، والوا تعال نرجع نشتملي دي على نخديها، والصغير والكبير، كيس كبير عن كله، ما هذا ما هتسر الدنيا يخرجوا جبوه، ده بيستخرجوا من المسلمين يعني غير المسلمين اللي هون بها أن تؤدى قبل خروج الناس ل بانگدانهایی حتی پیش رویش تو نیاز دارن اجرا. بله ام ابنا عمرزاده خواهد سر بی؟ نیست که چنین میشه نیست میشه. بله ام ابنا عمرزاده خواهد سر بی. چی داره باشه. در این تن رخصت دراینا که و دو روز داد. یا لبیدهت داد. قبول نیا. نه قبول نیا. سعی میکنی اویا. اگر فهي أصل وعياته سغلطك تكذلو رمضاني يروشيك احنا هذا يجعل روشيك احنا بصدنا عزياء دري اقل غلط خموه عزياء اوه نابل ولينا عدي وزارة قدية الضعيف اغنوهم عن الطوافي لياها اليوم نقول الله ماذي اعقم لوي لو لا, لو لا برغان دوج اول ابوه وينيه سالفتر ابوه بس لو رجيزني تربي رجيزني نعم بعوضي خاصي نعم يكون نكدي ولا غير فلان نعم الله ينيخو إلنا الله ينيخو بس لو رجيزني لما هو يرزق خنزكان لو بديو ثمل أو كذا لا الله يمامه ثمل أو كذا لبعض بحار بيدم إسماعيلو الله تعالى وقال كنا نعطيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من ثمل أو صاع من شعير أو صاع من زليب اما لدى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كملنا صاعا من طعام يا الاخ أو او صاعا من تمر يا صاع يا خرما او صاع من شعير يا لذ يا لموس صاع من سريد وفي روايه او صاع من اقط اقط يعني كشك كشك مال قال أبو سعيد اما انا فلا ازال أخرج كما كنت اخرجوا اي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سعيد امل لازال استاذ لدي كم هل هو شوال لدي كم صلى الله عليه وسلم درم دكيت داود لا اخرج ابدا الا طاعه او يدمر طاعكه والله ما ذكرت ده جدا على الساعه ولكن هذا هو مسؤول عنه وقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طاب بنوي لو جوانا لسه لو قلت عليك قديد لو اشتهني كان رجيفو هنا وطعمه للمساكين واخواتنيه تشربو تقدير ان فمن أداها قبل الصلاه هل يكبرش بيها فهي زكاه مقبوله او زكارتك واي قبولك ومن أداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات <سؤال> صدق يعني باب او يدريم لا صدقه يعني الدنيا في التطوع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقته فاغطاها حتى لا تعلم شماله ما تلفق يمينه متفق عليه طبعًا مريض جدًا صار قصدي حبك السنة خو دايم البر بالتقال نجرب سير بدي خوين ده تاني ولله العلامة اللي على كنا ورزيت سير برجني إلا سير بديون نبيه أو تدير كارت يدرن أما إذا هو يستمع فلانا او نسكت <تصفيق> <تصفيق> نؤمنه كما آمن كما كما أتا كل ما تكلية من لفظي حرف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 ساخفي هذه الشاتوه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يومه قعدت والله غير قال طبعا يجب بخين الدقه حتى اودود تصبيني زني راسي صدقي كديا وراغي لا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مرئن في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رابح ما هو الحاكم صح الجانع لذلك نبقى لذلك سيبري صدق قيتي حتى يفصل بين الناس يعني سهل ليقبوا الكاء يعني سهل ليقبوا حتى هو قروشي بصر ليدن لبين يفتدي كيف حتى مين جميع من الإنسان وعلى نبي شعير الخدير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من غبر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ضمأ سقاه الله من الرحيق كالبقتور هذا هو أنت فرمنا بصقيفة الشيخ <تصفيق> الأباني ضعي أبو سعيد الخزري الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كيف يقبل يخوض صلاة فرميتي هركس من الشمس والشاطر لابن سلمانك لابوني كأوان رود ونيد ونابوني كأري شرني إلى يعني رود سر سن رودي سنبوني سن يعني ندي قبل أن تزعل قصليني رود بندارمادي رود بندارمادي يعني رود جوار غلا فقير آه أنا بيتل هركسها الله من خضرة الجنة خداي برور ديغان بوشات كي كسي باش تي لادتي كاسوندوزو استبره كان سوندوز لاوينه استبرق ييزستانيه طبعا هادي يستانيه مقابله كي مقابله كي دي وايما مسلم اطعم مسلما هل مسلمانه جي خورارك خوردنك مسلمانه تكاب لا تبرسيتي اطعم له الله فينا الجنه طبعا هو معنى هادي صحيحا يعني معناها بس لابس كله ساكت إيه محمد النسوا قال لا بروبو مبهرش ما مسلم سقى مسلما هل يقبل مسلمان ستيتين مسلمان بالشيني على ضع مين سقاه الله من الرحيق المختوم خايب البرد. لين في سناده لين. نعم لا. لا بس ما ناوي يجوز أربعة مدد معناه كيف صحيح عزائي يغنبري بس صحيح يجوز الله يجوز مدد عن حكيم من عزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان على ظهر ومن يستخب ومن يستعخف يعفو الله ومن يستغنى يغنه الله متفق عليه والبخاري حكيم يكره عزام ماذا يقول لسبي فمنه تونا كمان يقيس يكون الحزام جوازه القوي يقيس يكون قال اليد العليا خويا من اللي السفلى ماليت يعني او كيشكلها كاسفيدكا دز دز الحزام بس ده و بس ده نوجيته واه ويكوا يدك خلي <شفت> من اليد السفلى كارد الانسان بعيشه مكاسب نقل اوقات وبدأ بمن تعول انسانش او باريتي دير بجري خو نذجي اوقات خيراني مالو منضالي ونديش تام في بيد اليد الاخي حتى خويا يستقيها بازي خزمي باقي لي ها حتى خويا باقي لي انا بيد خزمي فقيت يعني اشتكان اكرميت بمن تعول يعني تشد لبن وخير الصدقه ما كان على ظاهر غنى على ظاهر غنى بخشي غير اوي كادو ورصد باشا وزدي دي دي بخشي نجنيزمنيا بسم لوياو تقسم والله هو الفقير في يدني لكن ما غبي جمع بسم جماعه يا كشدر كوت باشتين بخشين او الا ذات دوله منديتي نجندبي او تجي بخشي باخوت بيتمار لمدالتي اشتي ايدي غشدر ومن يستعذب عفو الله يعني يستغني من يطلب العفاف هذا اللي خذاك دوامك كبпраكتيكا قال لك يا عفوا الله خايف الرجالك عفافي بيد ومن يستغني يغني الله هل يكفي استغناء بكذا الشيك بيجي باش تني الا دواي دوام من ديك الا خلايب الرجال دوام من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 قيل يا رسول الله أي صدقتي أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. رجو أحمد وأبو داود وصحوه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم الحديثة الصحيحة فرموه أبو غير رسائق وانا فرموه أي طيب يغنبه يا أخوة تخيرك تخيرك لها مباشرة فرموه جهد المقل جهد المقل يعني أوزه دقي لكميش به لك دودا متي دمجه في أخره؟ بيت كم نبي؟ النار ولو بشقي تماه. هذا وبدأ بمن تعود. دار ملودس بقت سر في الاستيبيدي. شيء في الاستينار يدري بذيك رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا؟ تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. ليرك انا تصدق ايه وخيب كانوا فقال رجل كذا يقول دينار يعني دينار من ذهب دينار يعني مسقالك ان صارخ لهم قال تصدق بي على نفسك قولوا له خذ سلفك ببخشخوت قال عندي اخر دينار هيا قال تصدق بي على ولدك قولوا بي من قال عندي آخر قال تصدق بي على خادمك ودي بقوله تصدق على زوجتك قال عندي آخر قال أنت أفضلني تاخد ساعة باش تبيني شيء او مقدمة لك يعني هو, يعني هو عقلت. عقلت. <تصفيق> كان يختيارك إنه خود، يعني مقول أخذت، أخذت، يوتو، روا أبو داود والنسيو الصحاوي ابن عباد والعقم، فالمدركة صحيح حسن، ومرتبش حسنة، وأنا أعيش رضي الله تعالى، قالت, قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان له أجر، كان لها أجر بما أنفق، ولزوجها أجره بما كسب. وللخازن مد ذلك لا ينقص بعضهم من اجل بعض شيئا متفق عليه ثم ده عاجل بالنسبه لقضيه الدقيق كبيكم صلى الله عليه وسلم برمتي هل شيء الايواء هل اخذك الايواء ببخشي لتي هل بقيت المرض من طالع يعني اللي ما ببخشي مره ما جمال ليبي؟ اصل الواقع بخشين نابل غولاب الرشي الا باذن المردي اللي بك يعني اول نبي يعني اول وبقي كعاد غير من مفشلتين يعني اذا تصور لك صات بابي اشتالي كان لها اجواء اجواء باش تخويك بلام زيو المردي تيلا ترى هي كانت برايا كانت بابك خش قلب هاتن يعني كان بحري هذه بجني ياخذ مثل هذا الشامبلي وطلع باصه او تشكني اول حاجه قال لا فقط قال اش ديوي كان بخشيتي ولزوجها اظهر بمكتثمر دك يزنيها اويش الضباده تقويه وللخازن مثله ذلك لا بعضهم ببعض هذه خادم عن أبي سعيد للخذي رضي الله عنه قال جاءت زينب, جاءت زينب امراه ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقه فكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدق به عليهم زوجان بجمعة أبو سعيد زين كم زينة ثانية زينة بأمينة أي بعد ابن كبار شو ابن, عبد. ابن ام عبد، لحديثه ذي ابن ام ابن ابن عبد يعني اواه يعني المسعودة، <تصفيق> <تكلم> فقال دجال صدق ذي أبي يا خمدي خوي، أتو أوروا فرمان بأمك ذي ببخشين، همنشندك زير هوا، فأدرت ان تصدق لي ويستنبيب بخشة متين أو خوات بربرد جات، فزعم ابن مسعود زعم يعني قاله، بدو بعادي زعمه، <تكلم> نعم، معناه زعم معناه قاله يا، قولتي. معناه قال معناه ادعاء جمال يعني فز عندنا بليه ما معناه بلده بلده بلده. بلده. بلده. يعني يقيني قال يقينا لمعنى إدعا ادعاء الادعاء فقال ابن مسعود يدعو تسعود قوتي انه هو ولده بخوي من لو يوم بيان بيان باخص ده بيرمي خوي رمي راس مسعود مردد من شائنتن لوقوع أتو ببخت لبيان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى ي يوم القيامة وليس في وجهه مضغة لحم متفق عليه. مضغة اللحم. ملأ. مضغة اللحم. مضغة. مضغة. مضغة. ما يا مغينا. يا مغنى يا مغنى يا مغنى يا مغنى يا مغنى يا مغنى يا مغنى يا مغنى يا مغنى يا هجموا روايات دي جبي اما وايد داخلين ويدعوا ثاني مزعع ليه قال على هم لا دا دا رجل خلك أنا كده دين يوم هذا رجق يا مدي ليست وجه مزعة هل قال الله تعالى هذا الله تعالى قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكدرا فإنما يسأل جمرة، فليستقل أو أو يستكثر. أبو رياض يا أخوان لازم نزير كوا، كوا بيعمل صلى الله عليه وسلم ويتى، هريك دواء لخلق بكاء، دواء يرمي تجاثل، لو يداول من لو يزوري ذي، نبقى قليلين لو يفكرين يا، مالي, مالي زيادة كا، فإنما يسألوا جمرة، دعوهي فلا أجري كذي، فلا أجري ما آه مالي مالي. يعني ما أو, دلوقتي دلوقتي. أو, دلوقتي دلوقتي دلوقتي. يستقل أو كم مالي. كم وعن سبيل بن عم عوام رضي الله عنه عشرين بشرين عشرين مردي كيف مردي أسماء كيف عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ أحدكم حبلة فيأتي بعزمة من الحطب على ضعب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه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 لو إذا متعيقوا في باريس إذا سير لا سواك قدام، ده آه خير له تأكده من أن يسأل الناس ده لخلق اللي خلق بكه بيدنه مايدنه بيدنه مايدنه وان ساموا بين جندب ساموا أيقروا جندب هذا يقال للسريع ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كذن يكد بها الرجل وجهه ده فمثلا كذلك ايوا او كي دالوزاي دكا دروزاتيا رنين دموتا يخت الا ان يسال الرجل سلطانا او في امر لا بد منه ندوا على ديالك اا غير دوال لحكومه دو هل يمكنك ان تتحدث عن حديث هل نعم. ما تتحدث عن ذلك هل يمكنك ما تتحدث عن ذلك هل يمكنك ان تتحدث عن ذلك هل يمكنك ان تتحدث عن ذلك هل يمكنك ان تتحدث عن ذلك هل يمكنك ان باب قسم الصدقات باب قسم, قسم الصدقات يعني تقسم فلني اوكي ذكر عن ابي سعيد بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني لغني الا لخمسه يعني زكاه لا بقول بدولا من دينها الى إلا على بين سحالتين نبيتنا، على بين اللي عاملين عليها والعاملين، بلام عاملين عين حصة يعني سي فرقى سي فرقى لا أو حصة ده بله مخوی دتوانی بی نامه بی بله م توی حرام میشه گفته نه ونیا وش گفته میاد خواه مخصوصاً کاتب معاصی مانه آنچه اون ای ایجلا کشوری یا این ماتوی تکتیه زکت کاملاً متماشی لکی عاملین علیه دادو رمانش بیاد دیگه دادو رمانش بیاد توی زوی زکاتی پارک تعبیری شوروج نیا کاتبی و طایب تا به چولمال اويه ذكاء التوزيع ذكاء اجانا توزيع ذكاء زيور بيجي بالنسبه لك تفوخ على ابوي لا ما هو تفوخ على ابوي دروس على ابوي بالنسبه لك تفوخ على ابوي شبيك مو الزكاه الجديده بداتيه زوره وخذ توزيعك التسميه قبل لا قبل لا بيزاف ثاني لا لا بيزاف ثاني او بي دبرش بن زاويه القيل ذات تركه برو دارت بروكر بروكر بروكر انت بس اني كابله اكل له لقد اجي تروق ابو قالت له أنا استكاب راه هاي تكمل ما أفهمز قلية عملنا مسجل كمان بس لو زار جاي زاره أنتوا كتوزيعنا غيدة تواعني دول قيلوا غد بيجريها. لما جيتكو شرعة. يا نصاب بيجير عوش. ما نتعينك لعب لا رجل او رجل بماله. ا والله لازم ننسيك او غاريم بابي يسلو الفاربي غاريم قردان زني كما غاريمه في غيره دولمه دي سيط فاريم دي سينيه دولمه ني سيط فاريم دي سينما ديزك باشا دي اودو باريدو اريت شنو هو مسو دي ويخي قردقي سلام بي بران باراشي زو ده كاي باين دزما شاني بي دييه او غازل في سبيل كابلا غزاله كي في سدله تفالي مسكين تصدق عليه منها فادا منها لغنيين خير لبو او دقيق دقي حال لا داعي منها لغنين كده دولة ما تشت درس تا واخده على الج الجامع صعيد شيخنا الصعيد أنا دهشته بشوف كمية ولا في قارزار ده تقارير خد ده ده توها ده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 ويجب مال اللي في ذمة مالا لطفاء في التفاقام المعروفة مانزاني والنوع الثاني الغالم لنفسي ممن أصابت ماله جانحة أو مانزاني أو ما ماسك تعالى خواني <تصفيق> وعن عبيد الله بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة عبيد الله يقول آه كأوانيش آفنايب يغمّر يفاصل الله عليه وسلم يسأل صدقة بس صدقة فقلب فيهما النظر يعني أوهانيها كما شاء جلدين جلدين جلدين جلدين ثلاثين بإسكان اللامي في نصف القوين القوينين شو اليوم آه الجديد دون في قال إنشئت شئتم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني ده بيتي بتوالنا ده توال بس ولا عظمة ولا نصيبه بلام سينية كده ولا من ذي قوي المكتسب توانا يشكر الدنيا لك عصبي توانا يشكرني توانا توانا يشكرني وعن خبيصة الهلالي، رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تأله إلا الجعل ثلاثة سواء كذا جلستني إلا أبو سجك على إلا أبو سجك رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسكه ورجل أصابته, ورجل أصابته جانحة اجتاحت ماله فحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي العجاء من قومه لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا من يا خبيصة سحت يأكله صاحبه سحت رامس بودود ابن خزينا قال لي رجل كماس يحمل عليك؟ حمل قفية فيها يتحمله الرجل عن آخر شفقة عليه؟ آه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 بس الطائف كمان على بيك عشان. مان على بيك الأفضل. أو صل حليب يكرديا كأو أو لا أو هندي بدعة. أقول. صواعق جيتس. صواعق جيتس. خص صواعق يو عنب هذيكها. شرديلا لا الصواعق بس ما فلان. يعني فلان ينت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 ليرقان هيتيوله بمان غري افتو السماويه طول مثلا ااا بالزبد الافرته لكل مالك والزرع يعني توجي انسان ذبيدن بيلاغزوني يزرعت ا اشتا حد مالو فقر بنيه يفلس ذاك او اما دوله ذره بازيك بده يفلس ذاك يا اما ما رك اي اجي بدبي افتو السماويه يا اما د الزره يعني هيك نامنه بديل لا سماع عادمية يعني قامن له؟ بس ليه هذا؟ بس ذا أو أو جابته؟ نازك الله. نازك فقال لي ذو زي كما ذو خوي ورجل أصابت فاقة لكانت عينني هي كي فاقة يعني الفقر والاحتياج نبلش توجي فقيري وجعله بيت حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجه من قومه لقد أصابت فلان فاقه حتى ذو شيخ او عاقل ذي سكا باش ديك قوله نوسمه شاهد دو قبل يدين فقير نبونيه اي شيء <تكلمة> فحلت لو لوي هي ناقبلن كالأزواج اللي كانوا دورلهمي، فحل حتى يصيب قيام من عيش دروز الأولي هذا جاني جاء ليخذ إبره فما سوى هن أوي غير ونبي يأكل بيس سحتن يعني هو قوادنا أوي دي أويا حرامه سح يعني فهذا ما حرامي بقولي يقولي سح. يأكل وصاعبه سحتن قواد ما قال شاء الله عليه وعن عبد المطلب بن ربيع بن عارف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصداقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أُساق الناس فرموية صداقة الزكاة أوتسيا نابي لبو آل محمد ببتن لبارسي إنما هي أُساق الناس فإستيقال شيئا فإستيقال شيئا ويقوم بلينا بي يعني أسيما أنصا أوبو كابلات وشأفاد وامن ديمكن توزرين في فالد لكم قريقو اولا اه, أه, أه وفي الروايه وإنها لا تحل ولا محمد ولا لهذه محمد نلب يغنب الثنت نلب علي محمد شاصد هل بلهم ديش بيغ ابو بكر الصديق كهات لا عائشة أو فاطمة قلت زكاه ولا ودي زكاه قالوا زكاه ما فيش زكاه قالوا قالوا زال بن خذيل ياك ما هو ابو زره محمد اوصى كل وعلى بروي خمس أنا خمس وعن بن مطعم بن عدي رضي الله عنه قال مشيت مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صل الله فقلنا عثمان فقلنا يا رسول الله عثمان أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركته فلم يأتوا دايت بني المطلب نوي المطلب لو بين زكية لا خمسة كي خمسة كي بال هماشدواز هنا ونحن وهم بمنزلة واحدة هماشدهيك منزلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنوها عشام شيء واحد فرمي بنو المطلب بنوها عشام هل يكشف يكشف هذا وعند بيرفع بفض الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجلا على صلاة من بني مخزوم من مخزوم؟ يقلق وكابونا عشرة الوزاركات لباشق لجل مخزوماتيا فقال لجل فالتيما المخزومي كانت زيكت؟ كود لفالتيما المخزومي لصير بردري لعشرة الجواء قوليها التي لجواء قوليها لأبي رافع بمرافعي قلت اصحبني فإنك تصيب منها قال لا حتى آتيا اللبي طبعا أسأله فتاو فسأله فقال مولى القوم من أنقصهم وَإِنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَةَ فرموّي أمن المصاحبين من بك لو أتاوى كوان او أمام لكن الخطة لو نصيب أمينها يعني من الذكاء الزكاة تغيب والبغينة مرش في أجواتينا فرمويتان تستنظر في أغمان كالبرسيال مولا القوم من البسين. لا تحل لنا الصدقة. يعني عبدكاني بني عواش بن نوي في غنبالي إيش أهل البيت؟ أولا إيش تخيلها في نفسه؟ تابعي أنا؟ مولايا كان إيش تابعي؟ أهزة حرة كان وعن سال بن عبد الله بن عمر عن نبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب في العطاء فيقول وأعطي أفقر مني فيقول خذوا ما تموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فأخذوا وما لا فلا تتبعه نفسك سأعلمكم عبدالله جلتوا إذا ما هو شكل عبدالله كل عمر بيغمبري إخواني هذا لا إيمان يعودك كل قطاب يارمتيدا باريدا يارمتيدا فيقولوا أعطيه أفقر مني Veli bi'lâh. Fesemewvelhû. Yani lûkud bi'lâh. Lûkud hâtiâh. E o ile selmekâh. E o tasaddaq bi'lâh. Yani lûkud bi'lâh. Lûkud. Ve mâ ca'aka min hâda'l-mâh. Herkâdek ev mâlu sâmanâd yâdeteşidâh. Bâsâh. Ve ente gayr-u müşribin. غير sâilin. ولا adu'yine suy. Tukha, gıet-i gıet-i gıet-i gıet-i gıet-i gıet-i gıet-i gıet-i ترى i gıet i gıet i gıet i gıet ولا سائني دروزش وما لا، فلا تضيع نفسك أجرنا خواتي بيوم ما عندي مكة. سبحانك الله ونعم الوكيل لا إلّا إنت دعوانا الحمد لله يا رب العالمين.